يا زهور الراضي من آلاق الصحاب منسوج العطرى بأهداب الشباب واسكوب الوداب كاسات المناها ورفع الصحبالي أكناف السهام يزول الضي من ألاقي الصيحة أمسوج العطراب أهداب الشباب واسكوب الوداب كسات المناب ورفع الصحبالي أكناف السهام. في مصيف القلب جمرات الغضاء توقيد الشوق فنجن في اكتراه طارت الأمال في جو الهنى تعبور الأفاق تجتاح الصيعا في مصيف القلب جمرات الغضاء تقيد الشوق فاندنو في اقتراب طارت اللمى في جو الهناء تعبر اللفاقه تجتاح الصعاب ناديه اللطاب يسمو بالنها ناديه اللطاب يسمو بالنها فيسير راكب في سوجل عطر ابي الشباب واسكوب الود ابي كاسات المنام الصحباني اكناف الساحه يا زهور الروض من الالق <تصفيق> السحاب سوجل عطر الشباب واسكوب الود كاسات المنى رفعت الصحبان لي اكنف الساحا في, في خائل وصاف الا لفانا وفضاء من سيباغ وعرحاب كل ما نادت انا قصشاقانا نبع خير فيه معنى الصفوي طاب في إخاء وصافا الا فانا وفاضا من سيباق وارحاب كل ما نادى تنافس شاقنا فنعبر خير فيه معنى الصفو طاب فنروي القلب من عطيابي كي نرى صخر العناب الود ذهب يزهور الروض من ألاق الصحاب وانسو جلعتراب أهداب الشباب واسكو بالوداب كاسات المناه وارفع الصحباء لأكناف الساحاب يا زرور الروض من ألاق الصيحة أنسو جلعتراب أهداب الشباب واسكوب بالوداب كاسات المنى وارفع الصحبان أكناف الساحة